وسط السماء بالندى صاح الامير وسط السماء بالندى صاح الامير أمير من غير والي يا, أمير يا أمير سجد حذار من الرجس اشهر سافل وصاب الهام أجرى ديم الإسلام دم الرشاد أسد مصيوب رغم الجرح مهيوب نبعي السداد بكت الأملاك واحتزت الأفلاك سبعي الشداد أمر تحل إلى جنات معي هذا الوداع يا أمير المؤمنين من غير والي يا أمير المؤمنين عبي جرحه دار والدمي ينضحا تها وصرحا تمشي اللي ينسحا اجت بصيحه زينب الدمت مسحا قلبي يش فرحه كم جرح ليتي رجع بجرحه دار والدمي ينضحا وصرحا همش اللي ينسحا ايجت بصاحا زينب الدم تمسحا قلبي شي فرحا شم جرحليتي فتحا دمك جرى على هامك والجبيل الوداع يا أمير المؤمنين اي روحي في داك يا أمير المؤمنين نظر نظره الأهل بالحسراسة في الرسول جرح راسة غالب على باسة وسادة الدهول أبو ليمه حدر علي يمه شبول البتول قرب حينه ولكل جرت عينه بخطب المهول حان الرحيل لخير المرسلين واللي يا امير المؤمنين والله يا امير المؤمنين أصابنينا باليتام وبدينا وعرق جبيننا صار بسكينة والخلايك حزينة أوصى بنينا باليتام أو بدينا وعارك جبينا وغربت وليعنا سكن ونينا وصفأس بل يدانا صار بسكينة والخلايك حزينة قلب فطار من سكت من الونير هذا الوداع يا أمير الله روح فدا يا أمير المؤمنين هذا الوداع يا أمير المؤمنين لفت زينب يمي الأبو تنحب وفاجعتي يا ماي العين فاجعني بكلبين فتمهجتي في يلي تروح بعدك يا بعد الروح يا ظنوتي ولا أنظر حالك بها المنظر وحسرتي هذا الوداع يا إمام المتقين هذا الوداع يا أمير المؤمنين من غير ولي يا أمير المؤمنين هذا الوداع يا أمير المؤمنين أنا عش علينا شايلينه صحبة وبنينا بالحزن حيطينا لجل ولينا ضج برض المدينة ومكة الحنونة تجري دمعهتنا ها نعاش علينا بالألم شايلينة صحبة وبنينا بالحزن حيطينا لجل ولينا ضرجة برض المدينة ومكة الحنونة تجري دمعهتنا يبشي الحطيم على عز المسلمين هذا هو داعي يا أمير المؤمنين روحي في يا أمير المؤمنين